الحمد لله الذي لن يجل علينا الحكيمة وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهذا مجلس جديد أيها الأخوة في العروة الوثقة في الكلام عن طفل دين الإسلام انتهينا في اللقاء اللي فات على قضي ما معنى لا إله إلا الله احنا استدلينا انا عايزة فكرك ان احنا استدلينا قلنا إنه, إنه, إنه, إنه, إنه, إنه, إنه, انه الاصل الدين اصل الدين الاسلام جذر الشجره لو فكر المثال ده جذر الشجره الجذر ده اسمه ايه هو لا اله الا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل على كده ايه جبنا قلنا الادله قلنا الخلق من الاصل والأصول عشان لو تخيل كلام اهل الكفر كان الدين اللي هو الاصل الكبير اللي هو يقولوا معه اصل الايمان هو ده وفرق بين اصول الدين وذكرت لك كلام لأهل العلم في التحريق منهم في الاحكام كمان وإن الكلام بتاعنا عن أصل دين الإسلام وبعدين اتكلمنا عن مسألة دليل على أن لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام ونصوص من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام والآن أنا أريد أن أكلمك في فضل فضل الشهادتين كشيء من الترغيب في أنك تقبل على هذا الأصل يعني أصل ترى ترتيبا يعني شو قدوة دي في الاسم وبعدين نتكلم بعد كده عن معنى لا إله إلا الله إن شاء الله عز وجل فأقول وبالله التوفيق آآ آآ آآ قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميعنا ما هي العروه الوثقى هي لا اله الا الله زي قلنا دي معناها يكفر بطاغوت ويرمن بالله فهو فلا اله الا الله هي العروه الوثقى وقال الله عز وجل وقال الله عز وجل والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما فسمى لا اله الا الله كلمه التقوى لما الله وقال الله عز وجل وصدق بالحسنى فسينسره لليسر ما هي الحسنى هي لا اله الا الله فسه الله عز وجل ان على لا اله الا الله وان لسنا على لا إله إلا الله وان, بلا إله إلا الله وأن بلا إله إلا الله. كان كان في كلمه مشهورة أول الشخص كان يقول لا إله إلا الله انس بها وحد لا إله إلا الله اعبد بها ربي لا إله إلا الله ادخل بها قبل كان هي الأنيس وهي صلى الله عليه وسلم أن يمسكنا بلا إله إلا وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأزع عن الطريق اعلاها لا اله الا الله فهي ذروه الايمان الايمان اقصى الايمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خير الدعاء دعاء عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره للخير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير خلي بالك أمان امان لا اله الا الله الصوفي رحمه الله كلمه جميله جدا في في الموافقات بيقول فيها ايه بيقول بيقول انه لما بيتكلم عن المصالح والمفاسد فبيقول ان مفيش مصلحة المصلحة المصالح الاخرويه تقول ان المصلحه الاخرويه خالصه والمصلحة الاخرويه خالصه ده قسم يعني قسم فاللي يدخل النار ما الله العافيه هتبقى مصلحته خالصه يعني ضرره خالص واللي يدخل الجنه هيبقى مصلحته خالصة برضه قال لكن في قسم ثاني بقى المفتاحة فيه من فيها بعض المصالح كده. قال لك القسم ده ليس إلا قسم واحد. نوع واحد. ايه هو ده بقى? قال المؤمن الذي يدخل النار بسبب المعاصي، ويخرجه بسبب برحمة الله عز وجل لأنه لزال مسلما يقول لا إله من الله. المسلم يقول لا له إلي الله هيخرج من النار لشك. عشان كده ربنا سبحانه على خلق ايه? ربما يودوا الذين كفروا. لو كانوا بيه. يودوا إن هم لو يودوا إن هم لنا من حلاء المسلمين خلقين من نار. اللي معاها اصل الدين ده مهما تعزل مات على معاصي ما تسبش منها حيقلك من النار فيقولك يا لنت كنت مسلم لانه حقيقة سوى بقى ناس الله العزيز الشاهد ايه هو بقى فبيقول فبيقول فان إن فيها بعض بعض يعني فرجة عليه وهو في النار بقى بعض المصلحة ايه المصلحة دي بقى؟ قال له قد يهون عليه بعض عذاب النار لانه يعلم انه حيقلك وان الله عز وزان سيزعل له فتلاقي ان لا اله ان الله صفير له ايضا فرجة وتنفذ حتى اللي حيدخل النار ويتعذب في النار صلى الله عليه فالبقى انت عارف ان الناس المستنين اللي اللي هييلوا حي... شفاعه النبي صلى الله عليه نوع من انواع الشفاعه ان شاء الله نبقى الكره الشفاعه لكن نوع من انواع الشفاعه ايه ان ان النبي صلى الله عليه سيشفع في قوم وجبت لهم النار فيشفع لهم ما يخشوهاش ده ده كان راح داكل خلاص اهو فيشفع لهم ايه ما يدخلوش ال... ما يدخلوش النار فمن اتى بها قطعا وصاحبها كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا الله من أسعد الناس بشفاعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت يا أبا هريرة أنه لم يتأل عن هذا أحد قبلك أو غير ذلك لأنك تهتم بالحديث أو تنشغل بالحديث من قال لا إله إلا الله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه ولا إله إلا الله لا تنقصها الذنوب وإن كانت كثيرة ما لم تكن كفرا ينقض الإيمان مهما كانت الذنوب من الكبائر ما استحلهاش دائما التحول ما قال كده رحمه الله ولا نكفر أحدا بذنب إلا إذا استحله حاجش من هذا يكفر بذنب إله إذا تحل هذا الذنب إلا أن يكون الذنب ذكوفر ذا فإذا خلاص ده كده أيه مش هيد أيه فقال إيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قال أبي ذر قلت يا رسول الله وإن ذن وان ترك قال رسول الله صلى الله وين زنى وين سلق بس يدنا مزارة زينا تقول يعني ايه زنى و سلق وخش زي ما قال كده احمد بن ابي عاصف في السنة في السنة ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقول كان من مات على الكباء ان انا استغفرنا عمل عاملة جاند اول ان استغفر الله فتاع حتى علمنا ان هو ايه سيدخل في الشفاعة وكذا كذا تعلمنا ان كذا اخذ بالك تجدنا ابو ظرب استكبر ده والصحابه كانوا مستكبروا ومعاصي مش زي هو ما روزوه على الناس الان ويدخلوها خلاص الزنا عادي وسرق عادي و... لا فقال رسول الله وان زنا وان سرق قال وان زنا سرق قال, قال قلت يا رسول الله قال وان زنى وان سرق ففي الثالثه قال, قال قلت يا رسول الله وان زنا وان سرق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق وان راقم فكان أبو سمر رضي الله عنه إذا حدث بها يقول وإن راغم أنف أبو في حدث ذلك يقوله يعني النبي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين اتاه رجل كبير يدعم على عصا يترك على عكاس كده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي او فهل يغفر لي يعني يقصد الله عز وجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا تشهد ان لا اله الا الله قال بلى لا لا واشهد انك رسول الله قال غفر لك غدراتك وفجراتك شايف قالوا عندي غدرات وفجرات عيشتي شبابي يعني حاجة فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لكل ده استبش ع الزنب وزي ما قال سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه ان المؤمن اللي ياما الزنب كأنه في اصل جبل يوشك أن يقع عليه المؤمن اللي الشرح صدر بالإيمان بخوف ذي جدا وان المنافق يرى يرز زنبه كأنه زباب وقع على أنفه فقال كذا خلاص هاش كذا إيدو أما الزبابة مشي خلاص متهينا مش عنديش مشكلة خلاص مع الزنب انما المؤمنون يعيشون في ندم ولذلك ليه دايما شغال لأن الندم ده يا اخوة هو وقود السير الى الله عز وجل طول ما انت ذنبك ونادم عليه ما فررت في جنب الله ما خسرت من حظك من الله هنا فعلت هذا الذنب طول ما انت ذكر ده طول ما تجدد التوبة والأوبة طول ما تأتي عينك بدمه طول ما تنكسر وهذا هو هاي هذه هي هيئة العبد هيئة العبد وانك انصرت مع الله عبدا غفر لك عز وجل كاللي بنا من خالبناك من الموضوع يعني. ولذلك هذا الرجل رضي الله عنه شغلته المسألة فقال لنا بحكم كده نزول كتير فقال يا رسول الله يعني ان لي غدرات وكذا هل يغفر الله لي فقال عليه المسلم أليست تشهد أن لا إله إلا الله قال بلى وانك رسول الله تمام يعني أنا بقولي الشهاده فقال إيه فقال غفر لك غدراتك وفجراتك ولا إله إلا الله هي رأس الاسلام قال صلى الله عليه وسلم ان رأس هذا الأمر ان تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رأس هذا الأمر إحنا ذكرنا كلام ابن رجب رحمه الله لما كنا بنقول إنه رأس الإسلام آه هو آه لا إله إلا الله هي أصل هذا. هذه يا إخوة يعني لبزة كده ترويحيه. أعزك. تستشعر هذه الكلمه العظيمه الثقيله الكبيره القدس تستشعر هذه الكلمه ثم يسيل لعابك بعد ذلك على أن تتعلمها لما احب حاجه طب ترى هي يعني هيئتها شروطها إيه؟ اركانها إيه؟ ما يرضي الله عز وجل فيها ماذا اراد الله منا اذا هذه الكلمه هذا هو بقى اللي يأتي ان شاء الله في اللقاء الخادم بإذن الله عز وجل في مسألة نقول فيها ما معنى لا الا الله أصل دين الإسلام بقى وبعدين نعرج على شرح أعليم المفردات وما هو نصيب الفطرة منها في مبحث ان شاء الله يكون شيخ وجيد يعني أسأل الله عز وجل ان يمتعنا وياكم بتوحيد وأن يسبق بنا الفتن خلي بالك انت فتنا كبيرة سال الله عز وجل أن يقبضك على التوحيد. السلف كان يقوله كده جمال يمكانك الفتن فيش فتن بالشكل اللي شايفونه النهاردة ومع ذلك ولا واشر نشاره ومع ذلك كان السلف يقولوا لا تسأل عمن من هلك كيف هلك ولكن سأل عمن من نجا كيف نجا يعني بيقولك الهلك ده هو طبيعي جدا في الزمان ده تهلك لكن اسال اللي نجا ده نجا ازاي اللي نجا كيف نجا فنسال الله عز وجل أن نجينا أنا وإياكم وأن, وأن يمسكنا بتوحيده وأن يمتعنا بتوحيده انه قادر على الجميل والجلل صلى الله وسلم وضارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته